بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والعشرح المرسلين مبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صحيح مسلم باب بيان خصال المنافق فالحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير تحويل وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش تحويل وحدثني زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا سفيانو عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر يبقى عن مسروق عن عبد الله بن عمر ومشي بن عمر قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق يبقى هنا من, من كنا فيه كان منافقا خالصا بعض العلماء عد هذا اللفظ يعني فيه إشكال عد فيه إشكالا و... ولكن آ... الأمام الناوي يرى ألا إشكال فيه فبيقول هذا الحديث مما عده جماعات من العلماء مشكلا من حيث أن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك مسلم مصدق وليس فيه شك ومع هذا في هذه الخصال وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر ولا هو منافق يخلد في النار لو وجدت في هذه الخصال مجتمعه أيضا لا يحكم عليه بكفر في الاسلام لا كلامه مش صح او فهمك انت الكلام ومش صح هات نص كلامه انما من فعل هذا لا يكون منافقا النفاق الأكبر الذي هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام وهذا إجماع من العلماء أما دعوة إنه كافر فلا أرى من قال بها النفاق العملي والنفاق الاعتقادي منه أكبر وأصغر فهذا النفاق هو الأصغر الذي هو ليس بكفر ولكن هذا من خصال المنافقين ومن خصال النفاق ولا ينبغي أن يتصف المسلم بخصال النفاق ولا خصال الكفر ولا خصال الجاهلية قال إنك امرؤ فيك جاهلية وقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض والعلماء متفقون على أن قتال المسلم ليس كفرا مخرجا عن المله. إنما هو من سيمة الكفر ومن شأن أهل الكفر أهل ولكن ولا يناسب طبعا حال أهل الإسلام ولكن مع ذلك لا يكفر القاتل القاتل لم يقل أحد بعد انعقاد الإجماع أنه كافر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 اللي هي بقى إيه إذا حدث كذب وقد كذبوا ماذا كده وجاءوا على قميصه بدم بدم كذب بدم كذب و طبعا هنا إيه؟ فجروا في الخصومة وغدروا في العهد لأنهم قالوا إيه قالوا عاهدوا أبوه من يحفظوه إيش كده؟ وطبعا هو أمانة في أعناقهم الصغير أمانة في أعناق الكبار يحفظونه نفسه وماله وعرضه وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله بعض السلف وبعض العلماء وجد فيه هذا مش لازم يعني بصورة كبيرة وفاحشة انما وجد فيه إنه جمع الخصال الأربع وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى إشكال من هذه الجهة يعني ولكن اختلفوا في معناه هيقول لك بقى إيه يعني تأولهم آية مصطفى كنت عايز تقول إيه جبت كلام شيخ الاسلام طيب ده الكلام الدولي هو يعني, يعني من, من حيث ان هذه الخصاء هذه يوجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك استفدنا ايه من ان هو وصف المسلم المصدق الذي ليس فيه شك معاك مش هو ده مناطق يعني دلوقتي ممكن يكون مسلم مصدق ليس فيه شك لكنه يعني مش مسلم قصد يعني بل ليس عنده شك فلسطان أو, أو في وجود الله اقتربت الاسلام لكنه قده بناخل بناخل الاسلام وخرج عن منا بناخل طيب وما؟ هو عايز ينفيه ده هو هل يموش منك؟ هو عايز ينفيه لطفل يعني ممكن ينفيه لطفل اتقاضي متى انباد ببغط او ببغط المسأل الليه او اللي المبيه من انبياء الطيب وده ما يعرضش التصديق الشيخ مدزمان يا يا كبرت هذه تكمل الجحود الجحود بما هو شرط ده بال... هو لي الوقت دخل مش شايف الدنيا ليه يا ابويا ايه الجحود اللي هو الكفر عين الكفر اللي هو انكار المعتقدات طيب هم سطحت ايه ما فيش ما لازم يتقال طيب هو نفس الشيء مع الوسط لو جه حاجه من الشريعه ممكن تكون بقى يعني ما جرحش مجمل الشريعه لكن اي حاجه منها وجرح ما جرحش لا مش بتكلم هنا انا بتكلم استفدنا ايه من من إن هو الوسط في السيستم صدق بالسال مؤكد استفدنا ايه من الزياده معناه إن انه ينسق انقر على على بعض على بعض العلماء يعني قول قول زي دي. يوم ان احما خاصروا في التصديق يعني هو طبعا الجملة هنا تركبتها مش واضحة شوي اولا كلمة ليز الذي ليس فيه شك فيه يعني هل في لا والله اعلم مش كده إنها توبت في المسلم الذي لا يحكم في حكمه ليس في حكمه طيب هنا قوله المصدق الذي ليس فيه شك يعني ليس في إسلامه شك أو في الحكم بإسلامه شك أو ليس عنده شك في الاعتقاد والتصديق إنه يجعله تصديقا بالقلب وتصديقا باللسان يعني لابد من الاقرار أيضا وقد قال بعدها وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه فيبقى هو لو صدق ولم يكرر كفوش وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر لقيت بقى كلام للشيخ الاسلام يعني في هذا الاجماع يبقى هنا ايه طعن على الاجماع اما ان سلم ثم خالفه او لم ينتبه الى الاجماع ثم خالفه فلا يجوز مخالفه الاجماع ولا يعتد بالمخالف ده لو كان اي فاكر ما هي دي ما هي الروايه دي آه. نعم آه المنافق الخالص يعني النفاق العملي يعني المتصف بأوصاف المنافقين في العمل فيبقى هو منافق نفاق أصغر يعني نفاق عملي <تصفيق> أما هو كل اللفظ محمول على مشابهة حال المنافقين يعني ليس هذا من شأن المسلمين لا ترجعوا بعد كفارا يعني كالكفار كما كنتم قبل الإسلام كفارا لا ترجعوا بعد كفارا يضربوا بعضكم رقاب بعض من أتى عرافا من أتى كهنا أو عرافا فصدقه بما يقول او امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد وهذه الاشياء يعني منها ما لا يحكم فيه بالكفر وباتفاق العلماء ايضا منما الفزق والفحشة نعم ولكن ليس هذا من شأن المسلمين التقاتل والتنازع مش من شأن المسلمين واتيان واتيان ما يوصف في هذا الحديث ليس من شأن المسلمين وكذلك الكذب والخيانة وخلف العهد ونحو هذا ليس من شأن المسلمين أيضا إنما هو من أوصاف الكفار طيب وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى إشكائل ما موفوش إشكال ولا حاجة هو المعارضة معارضة لفظ حديث صحيح للفظ حديث صحيح بدا إشكال وفيه علم اسمه علم إيه؟ مشكل الحديث وطبعا العيب ما بيبقاش فيه الألفاظ العيب بيبقى فيه فهم الناس في فهم الناس وفي نفس العلم ده في علوم القرآن موجود برضو ما ظاهره التعارض أو الاضطراب في كتاب اسمه دفع إيهام للاضطراب عن آيات الكتاب واحد يتصور الآية دي ضد الآية دي لا هو أنت اللي مش فاهم بس نعم طب أبقى مشهي مش ممكن بقى ضعف ويضعف ويضعف ويضعف ويضعف, ويضعف, ويضعف يضعف ان كان يخالف معلوما بالضروره متيقنا يعني مش فهم الفهم اللي... لا لا مش مجرد الفهم العادي الذي يمكن أن يعارض ممكن ان يخطئ فيها علة. ممكن يبقى فيها علة. ما هما يتوترش. ما نقطعش بصحة سنده. مش ممكن نقطع بصحة السند ويبقى فيه, فيه معارضة. ل... الا ان يكون مثلا فيه نسخ. فيه نسخ. اه. يعني مش هتلاقي حاجة كده في الشريعة يعني مش هتلاقي حاجة صحيحة ثابتة قطعية الثبوت وقصد حاجة صحيحة قطعية الثبوت وبينهم تعارض فيش كده يعني إنما في الفهم المبدئي في أول النظر نقول الله ده الدليل ده يخالف الدليل ده ولكن ما النظر يتضح إنه مفيش اختلاف ولا حاجة اختلف العلماء في معناه فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار يعني عند النوع يرحمه الله أن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق يعني من شيمة وسيمة أهل النفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه ما يبطن خلافه أو ما يبطن خلافه وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس لأنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر لا ده مش كده تبعا ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه منافق النفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار وقوله صلى الله عليه وسلم في الدرك ولا الدرك لغتان أيها قالون أنا الدرك في الدرك الأسفل من النار وقوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال الخصار يبقى هنا كان منافقا خالصا يعني أخلاقه تمام زي أخلاق المنافقين إنما لو هو في خصلة وحدة أو خصلتين لو اتمن لم يخن ولكن إذا عدثة كذا يعني ما يبقاش حال المنافقين كده المنافقين يبقى لو اتمنوا بيخونوا لو حدثوا يكذبوا لو عاهدوا يخدروا يعني بيبقى فيهم الأوصاف كلها انما لو هو فيه الأوصاف الأربع أوصاف بيبقى أخلاقه وأحواله زي المنافقين بالظبط وده مش معنى أنه كافر زيه المنافق النفاق الأكبر اللي يبقى كافر يقول مسلم بينما هو كافر قال بعض العلماء وهذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه فأما من ينظر ذلك منه فليس داخلا فيه فهذا هو المختار في معنى الحديث وقد نقل الإمام أبو عيسى الترمذي رضي الله عنه معناه عن العلماء مطلقا فقال إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل سيدنا أبو عيسى الترمذي قال أنه معناه عند أهل العلم ترمذي ما يقول عند أهل العلم يبقى عند مين بخاري بس لا الأئمة بقى ما هو تلميذ الأئمة ترمذي تلميذ الأئمة الكبار أئمة الإسلام زي البخاري والإمام أحمد والشافعي وسوفيانا وهؤلاء الأئمة الكبار فيبأ أصد الصحابة والتابعين الكبار وأهل أهل الاتباع أهل المزاهب المتبوعة معناه عند العلماء قال معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل وقال جماعة العلماء المرد به المنافقون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوا بإيمانهم وكذبوا وأتمنوا على دينهم فخانوا ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا وفجروا في خصوماتهم وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ورجع إليه الحسن البصري رحمه الله بعد أن كان على خلاف وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ورواياه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وده طبعا يعني جاء فيه هؤلاء المنافقين وده ما يمنعشي أنه يبقى أهل الإسلام اللي يتصف منهم بهذه الأوصاف يكونوا شبيها بهؤلاء المنافقين النفاق الأكبر الذين كانوا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله نبينا محمد وعلى آله صعبية أجمعين